أغيب وذل طايف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجان لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زماني بليت به نوائه تشيم وانزل حاجتي في كل حال الى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير امر طوته عن المشاهدة الويوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة ومن کرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب وما لي غير باب الله باب ولا مولا سواه ولا حبيب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 فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أناتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك كلي فآمن روعتي وكبت حسودا يُعاملني الصداقة وهو ذيب وعد النائبات الى عدوي فإن النائبات لها نيوب وأنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الراجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكنني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي اعتصامي به وإليه مبتهلاً أنيراً إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب وكم متملق يخفي عنادي وأنت على سريرتي. وحافر حفرة اللي ها فيها وسهم البغي يدري من يصيبه وممتنع القوى مستضعف اللي قسم تقواه عني يا حسي وذي عصبية بالمكر يسعى إلي يسعى بيوم بي عصيب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبي وصل الحبل بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أنوب وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب وَصَلِّ على النبي وآلِهِ ما تَرَنَّمَ مَنْ في الأراقِ العندَ